والقسم الثاني باعتبار استعماله الى حقيقة ومجاز هذا نجعله المرة القادمة الان هنقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق او الكذب يعني ايه الان لو قلت لك محمد يأتي ممكن تقول لي صدقت وممكن ان تقول لي كذبت صح يبقى هنقول كده ينقفم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق أو الكذب إلى قسمين خبر وإنشاء الخبر هو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب بذاته لما يقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب يخرج الإنشاء لأن الإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب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 لا يجتمعان ولا يرتكعان حركة وسكوت مستحيل ان يجتمعان ومستحيل ان ايه ان يرتكع لن نجد غسطا بينهما أبد الضان اهنا اكله الحركة والسكون في حاجة بينهما طيب ما بتحركش طب ما يتحركش طيب بيتحرك هي كده اما النقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعه الطول والكسر سوحد بين بين ابيض واطمر سوحد بين بين يبقى الابيض ضده من الاطمر فلا يجتمعه لكن من الممكن ان يرتفعه وبه يبقى ان نجد حالة بينهما نجد حالة غيرهما غير الطول والكسر غير الأبيض والاسود ده ده ده ده لا ده ضد الضد طيب انا اقول الكلام باعتبار المخبر به ممكن أن يكون لا يوصف إلا بالصدق لا يوصف الا بالكذب كالخبر المستحيل في الشرع او في العقل ويحتمل الايه الامرين اما على السواء ان كان الذي يخبرني بالخبر لا اعرف حاله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 تجلس عدة تقدر بثلاثة حيضات الراجح من أقوال أهل العلم فهنا إيه الله عز وجل أتى بالكلام بصورة الخبر ويريد منه الأمر هو يأمر المطلقة بأن تجلس عدة تقدر بثلاثة حيضات واضح ثاني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 في عشر درجات خامتا الدليل الكلي والدليل الجزئي الدليل الكلي والدليل الجزئي في جانب 50 درجه الحكم الكلي والحكم الجزئي الحكم الكلي والحكم الجزئي بيجاني خمس 500 درجه ملحوظه لا تنسى ان تمثل لكل ما سبق لا تنسى أن تمثل لكل ما سبق السؤال ألف, ألف. نعم. ألف. الف السؤال والثاني قول نعم قول لي ثاني قول لي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 الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط عشر درجات الخامس الفاء الفاء تفيد اشتراك المتعاطثين في الحكم الفاء تفيد اشتراك المتعاطثين في الحكم مع الترتيب والتعقيب مع الترتيب والتعقيب عشر درجات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 بعا اكدا نحنا نقفل المانا الي نوعيا عندما اي Obergeois عدم المانا شرط و عدم الشرط مانا ماذا قال عن أئه طيب قال عن الشرط وأي port i och القعدة ا� يرى الطب này وبعد också قال free alem Disability lóg لا تستطيع أن هذه الجمال مثلا صحيفة أنتظر هناك ماذا سألت spikes جبت thin wajib لا جبت det ماذا ألأني جبتلي wajib apenas سألت certains وهنا حديث أنا أفهم أنت فهمني أنا أاتقالت المرة الماضية. أحد حل الواجب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 ويعني ايه المتعاطفين ويعني ايه الترتيب ويعني ايه التعقيب وما يفارق بينهم انا باتس بقول كده اسمحاتش يقول ليه والله انا كنت حالي طب وعشر درجات اخد اثنين من عشر اليه اروحنا بقى موريده مثلا وارس انس قالوا شايف الحلب يسكت فبدل الاحراج من الاول يعني بدل الاحراج انا بقول من الاول هو طريقة الحلب اذا كنت مخير لا لو يذهبنا للبيت نتكاشل أنا حل بكرة